وأن رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إلیهِ وَمَتِّعُم مَتَاعًا حَسَنًا إلَى أَجَلٍ مُسَمَّى وَيُؤَتِّكُ الَّذِي فَضْلٍ فَضْلًا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ إلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ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 وحق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان من رحمة ثم نزعناها منه, ثم نزعناها منه إنه لا يؤس كفور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 فَلَعَلَّكَ تَارِكُمْ بَعْضَ مَا يُوحَى إلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَيْ يَقُولُ أَيْ يَقُولُ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَانْزٌ أُجَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ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 من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخلون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفَمَن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد مِنْهُ هو من قبله كتاب موسى شَاهِدٌ شاهد من هو من قبله كتاب موسى إمامه ورحمته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تكُفِي مِرِّيَةٍ مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ وَمَنْ أَضَلَّ مِنْ مَنْ إِفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُلَاءِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا على رَبِّهِمْ ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب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 ما نراك الا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك الا الذين هم ارادلنا باديا الرعي وما نراك اتبعك الا الذين هم ارادلنا باديا الرعي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين وَلَيَأَقَوْمُ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنْتُ عَلَى بَيْنَةٍ مِن رَبِّي وَأَتَانِي رَحْمَةً مِن عِندِهِ وَأَتَانِي رَحْمَةً مِن عِندِهِ فَأُمِيتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْجِمُكُمُهَا وَأَن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 ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدرى أعينكم له يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين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 وأوحي إلى نوح إن أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتأس بما كانوا يفعلون واصلع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون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 وقال أركبو فيها بسم الله مجرىها ومرصها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موجان كالجبال ونادى نوح إبنه وكان في معزل ونادى نوح إبنه وكان في معزلي يا بني اركم معنا ولا تكم مع الكافرين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 وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَكِيمِنَ قَالَ يَانُوَحٌ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِدُكَ أَنْ تَقُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ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 وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ تِلْكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا ۗ أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا ۗ أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَٰذَا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 ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدرارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوه الى قوتكم ولا تتولوا مجرمين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 ما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنذرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على سراط مستقيم فَإِذَا تWَلّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَذَرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ نَجَيْنَهُ دَوْ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَيْنَهُمْ مِنْ عَذَابِ الْمُقْلِيْلِ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْ رُسُلَهُ وَاتَّبَرُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَارٍ عَلِيدٍ وَأَطْبَعُ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَتَهُ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَئِنْ عادا كَفَرَ رَبَّهُمْ أَلَ بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِهِمْ هُودٌ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ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 أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إلَيْهِ مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنْ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ فعقروها فقالت متتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكلوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمه منا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 فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إلَيْهِ نَكْرَهُمْ وَأُوْجَسَ مِنْهُمْ خِفَةٌ قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إلَى قَوْمٍ لُوطٌ وَمَرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَرْنَاهَا بِإِسْحَاقٍ وَمَرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحَ كَتْفَ بَشَرٍ لَهَا بِإِسْحَاقٍ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبُ قَالَتِ يَا وَيْلَتَ أَأَلِدُ وَأَنَا أَجُوزُ وَهَذَا بَعْلِ إن هذا إِنَّهَا ذَا لَشَيْءٍ عجيب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 ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ضرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناكي أطهر لكم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 قالوا يا شعيب أصلياتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لا أنت الحليم الرشيد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 عليه توكلت واليه ذنب ويا قوم لا يجري منكم شقاق ان يصيبكم مثل ما اصاب قوم نوح ان يصيبكم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم هود او قوم صالح